سيا شديد فغسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رَدَدْنَا لَكُمْ الْمُلْكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا 119. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 110. وليتبروا ما علوا تتبيرا 111. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا 112. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا هذا القرآن يهدي للتي هي 117. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا 118. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما 119. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه 111. وكان الإنسان عجولا 112. وجعلنا الليل والنهار آيتين 113. فمحونا آية الليل وجعلنا آية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 انما يسلما مذموما ومدحورا ومن اراد الاخره وسعا لها سعيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا كلما نمدها اولائي وها اولائي من عطايا ربك 114. وما كان عطاء ربك محظورا 115. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 116. وللآخرة درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها الآخر فتقعد مذنوما مخدولا